بالنسبة إلى عمري كنت فتاة ذكية لكن كان بوسعي أن أكون أذكى كان عمري تسعة عشر عاماً لكن عندما تكون في التسعة عشرة فأنت لا تعرف ماذا تفعل أنا سيمون بلجنو. هل جلسنا؟ شعرت أنني قوية لكن خلال لحظة فقط تغير كل شيء أنا أفقد السيطرة على الموقف كريس ماذا تفعل؟ هذا ليس ما تراه في الأفلام إنها ممنوعات سيقتلونني اعتقدت أنه لن يتم الإمساك بي كم كنت سادجا كان ذلك في العام 2013 وكان عمري 19 عاماً وكنت متورطة في جريمة خطيرة. كانت وظيفتي هي أن أخذ بعض المنوعات من مهربيها في مطار جو هانسبيرج. لابد انكم تتسألون كيف يمكن لفتاة عمرها تسعة عشر عاماً ان تعلق في هذا كله انا مصابة بحنك مشقوق لذا فانني لا استطيع الحصول على وظائف عادية لذا هذا ما فعلته كان مهربو الممنوعات يعطونني الحقائب المليئة بالممنوعات وأنا كنت أدفع لهم. عرفت أن هذا مخالف للقانون، لكنني كنت أشق طريقي الخاص للاستمرار بالعيش كل يوم. لم تكن أمي موجودة، وكانت علاقتي بأبي صعبة. كنت أنا وحدي ضد العالم. أنت جائعة؟ نعم تفضلي عليك أن تأكلي كنت أعمل لدى رجل اسمه ماني وهو تاجر ممنوعات نيجيري في جنوب أفريقيا كانت علاقتنا تتجاوز العمل أصبح ماني بمثابة أب بالنسبة إلي عرفني على أولاده وعائلته تريد سيلفيا والأولاد رؤيتك؟ حقا؟ تسأل إن كنت تريدين القدوم إلى العشاء يوم السبت؟ أجل بطبع قبل أن ألتقي بماني كنت مهارضة لكل شيء تراه في الشوارع من ممنوعات أو مشروبات جعلني هذا على طلاع بما يحدث في الشوارع لكن العمل لدى ماني كان يعني أنه لم يكن علي القلق بشأن من أين يأتي المال وكيف سأدفع الفواتير؟ أحسنتي شعرت أنني مدينة لماني بكل شيء ذات يوم اتصل بماني أهلاً ماني. قال إن علي لقائه الآن في مطعم. أجل بتأكيد. أرك بعد عشر دقائق. ودعن لم أكن أعرف سبب هذا اللقاء. أهلاً. أهلاً يا فتات. مرحباً. تبدين نحيفة. لا تكن سخيفاً. طلبت لك برجر. رائع أن أتدور جوعاً. كنا أنا وماني نعمل سوياً منذ بضع سنوات. وأصبحت جزءا كبيرا من عمليته الخاصة بالممنوعات. تعرفين أنك ذراع الأيمن صحيح؟ بالتأكيد. وأننا بحاجة إلى مزود جديد. أجل. أظن أنني وجدت رجلا مناسب اسمه أنطونيو وهو من بوليفيا. حسنا. أريدك أن تذهبي إلى بوليفيا. أن تذهبي وتتحققي من المنتج وتعقد الصفقة. ماني؟ هل أنت متأكد من ذلك؟ عمري 19 عاماً ولا أملك جواز سفر ولم أسافر وحدي أبداً حتى إنني لم أتكلم الإسبانية بالطبع يمكنك ذلك شعرت بالسعادة لأن هذا أعطاني إحساساً أنه يثق بي حقاً تناول طعامك لو أنني عرفت ما أعرفه الآن لما ذهبت إلى بوليفيا قط كنت متحمسة جدا متشوقة لاستكشاف بوليفيا بدت مختلفة جدا عن الوطن كل شيء يبدو غريبا جدا إن غمست في اللحظة ونسيت ما الذي كنت أفعله هنا طلقيت رسالة على هاتف الخلوي من كريس رجلي من طرف ماني في بوليفيا كان قد رتب للقاء مع أنتونيو كان هذا الاجتماع هاما جدا فذهبت واشتريت قميصا أرجوانيا واحدا أسودا جميلا عاليا الكعب كانت ملابسي مثل ملابس سيدة عمل راقية لم أكن أريدهم أن يعتقدوا أنني طفلة في التسعة عشر ولا تعرف شيئاً عن هذه الأعمال كم تريد؟ جاء كريس ودفع لسائق سيارة الأجراء دون أن يهيرني اهتماماً لم يتعرف بي حتى لم يلقى التحية كيف حالك كيف كانت رحلتك هذا ما كنت أتوقعه ما إن رأيت كم كان الجو عادياً في الداخل شعرت بالسخف وأنا أرتدي الكعب العالي كان هناك رجال فقط وكنت الأنثى الوحيدة جلست قرب كريس لم يكن مراحباً كان غريباً جداً كأسي عصير أنا امرأة ناضجة لا أحتاج منه أن يطلب شراباً من أجلي ثم داخل رجل طويل مرحباً أهلاً أنطونيو. كيف الحال؟ إنه رجل أنيق جداً ويمكنك أن ترى أنه راق هذه الفتاة من جنوب أفريقيا مرحباً أهلاً الأمور جاهزاً؟ بالتأكيد كان ماني يعرف دوماً كيف يتحدث إلى زبائنه بسلطة كبيرة وقلت لنفسي لماذا؟ أستطيع أن أفعل هذا أيضا برأيي أنا من يجب أن تتحدث إليها أظن أنني يجب أن أعرف بنفسي بدأت واثقة لكن حينها كنت خائفة جدا أنا سيمون بليغنو هل جلسنا؟ سمعت أن لديك منتجا جيدا أريد أن أتيا وأرى ماذا لديك لتعرضه قلت له أنا هنا لأعرض عليك صفقة تجارية جيدة وإن لم تستطع عرض نفس الأمر الذي أعرضه عليك فليس هناك جدوى من هذا اللقاء كان من المهم جدا أن أعرض نفسي كشخصية قوية، لأن هذا يحدد ما إن كان سيريني معمله الكيميائية أم لا، وكنت بحاجة إلى رؤية منتجاته. إذن أراك غدا. ولا ترتدي هذا سنذهب إلى الأدغال لا قد نجحت فعلا لكن ما زال علي لقاؤهم غدا هذا هو الاختبار الحقيقي في اليوم التالي حضرني كريس ومرافق أنتونيو من فندقي قدنا عميقا في الأدغال وقلت يا للهول لماذا يحمل هذا رجل أسلحة؟ بدأت أصاب بالذعر ربما كنت وثقة بنفسي أكثر مما يجب في الاجتماع ربما سيأخذونني إلى مكان لا يستطيع أحد سماعي أصرخ فيه سيقتلونني لم يكن أحد يعرف أين أنا هل كنت مجنونة لأخرج إلى هنا مع كل هؤلاء الرجال؟ أخيراً في وسط الغابة المطيرة كان هناك معمل الممنوعات الكيميائي عندما يقول أحدهم معملاً كيميائياً تتوقع أن ترى علماء يرتدون ملابس بيضاء ويحملون كؤوس مسج كيميائية لم يكن يشبه أي شيء توقعته هيا أسرع هيا رأيت أنتونيو يفرقع بأصابعه لأحد عماله في جنوب أفريقيا كان مني قد علمني كيف أتذوق البضاعة بشكل جيد لكنني لم أجرب ممنوعات مثل هذه من قبل منتج نقي مئة في المئة اتفقنا لم أستطع تصديق ذلك كان عمري تسعة عشر عاما وكنت قد عقدت صفقة ممنوعات كبيرة كنت متشوقة للعودة إلى الوطن حققت ما أتيت من أجله كنت متحمسة جدا لأخبر ماني بالخبر السار أهلا ماني أهلا سيمون أهلا وقلت ماني لن تصدق ما حدث لقد عقدت الصفقة نجحت تماما بدأنا العمل أنا فخور بك سيمون أحسنتي شكرا لك ماني شكرا جزيلا <تصفيق> أجل ذهبت إلى هناك ورأيت الممنوعات سيمون وأتى نحوي و... سيمون. نعم بما أنك في بوليفيا أريد منك أن تحضري بعضا من المنتج معك آسفة لم أستطع سماعك جيدا ماذا قلت؟ أحتاج أن تحضري ستة كيلوغرامات لا أصدق ما سمعته للتو لا هذا سخيف هل تمزح معي؟ كان من المفترض أن أذهب في رحلة عمل وأعقد صفقة تجارية أن أحمل الممنوعات معي كان أمرا خطيرا لا لن أفعل هذا أنا لست من مهربي الممنوعات لن أفعل هذا أنا لا أطلب منك أنا أخبرك شعرت أن هذا كان شخصا مختلفا تماما. لم أعرف ماذا علي أن أفعل. الشخص الوحيد الذي سيتمكن من مساعدتي هو أبي. لكنني لم أستطع الاتصال به. عشت مع أبي معظم طفولتي. لقد رباني وحده كنت فتاة أبي المدللة لكن كانت بيننا علاقة صعبة جدا لم أكن قد تحدثت مع أبي منذ وقت طويل لو عرف أنني على وشك أن أصبح مهربة ممنوعات سينهي هذا علاقتنا إلى الآبد سيمون فكري بكلماتك التالية بعناية شديدة رأيت مني يفعل أشياء معينة بالناس الذين يرفضون طلباته ولم أكن أريد أن يحدث هذا لي لذا قلت له مني أتعلم سأفعلها كانت رحلتي في اليوم التالي وعرفت أن علي أن أستعد منذ تلك اللحظة تغير كل شيء بالكامل أوصلني كريس إلى منزله كنت أعرف أنني نكرة بنسبة إليه أنا مجرد مهربة ممنوعات شعرت حقاً أنني أفقد السيطرة على الموقف أدخل الغرفة واستريحي <تصفيق> وفجأة أقفل الباب كريس ماذا تفعل؟ حاولت فتحه كريس؟, كريس كريس نظرت عبر ثقب المفتاح وحاولت أن أفهم لماذا سجنني في هذه الغرفة بدا كأنه يأخذ أغشية مططية ويسحبها إلى داخل عبوة غسل الشعر لم أستطع أن أرى كم عبوة كانت هناك أو كم مرة فعل هذا لكنني كنت أعرف أنني في مأزق كبير الصباح التالي كان 31 من مارس عام 2013 ولن أنسى هذا اليوم على الإطلاق في جنوب أفريقيا التقيت بمهرب ممنوعات في المطار عدة مرات لكنني لم أهرب الممنوعات بنفسي قط هذه مخطرة كبيرة آخر ما قاله كريس كان لا تلمسي حقائبكي مفهوم؟ وكان هذا كل شيء عندما ذهبت إلى المطار رأيت مكتب التسجيل الذي علي أن أذهب إليه ذلك الشعور عندما تشعر أن الجميع يراقبونك والجميع يعرفون كان قلبي يخفق بشدة وعرفت أن علي تمثيل بأفضل شكل ممكن أريد أن أسجل اسمي من أجل رحلتي إلى جنوب أفريقيا أحتاج إلى جواز سفرك. أجل بتأكيد شكرا ضعي حقيبتك هنا أجل حسنا <تصفيق> نظرت السيدة إلي وتوقفت عن الحركة انتظري قليلا من فضلك <تصفيق> رودني شعور سيء قفز قلبي إلى حلقي حسنا نحن موفقة شكرا لك ثم أعطتني بطاقتي شعرت باحساس من الراحة لكن الأمر لم ينتهي بعد علي أيضا أن أنتظر إقلاع طائرة. لن أكون بأمان إلى أن ينغلق هذا الباب وقلت يا للهول فلينغلق ذلك الباب فلينغلق ثم تنفست أين المضيفة لأنني بحاجة إلى شراب لماذا شككت بنفسي؟ لقد نجحت قلت لنفسي عندما أعود إلى الوطن سأغير حياتي سأعود إلى دراسة ولن أستمر بهذا العمل بعد الآن بدأت الطائرة تتحرك باتجاه المدرج كنت أنجح <تصفيق> ثم توقفت الطائرة فجأة. يبدو <تصفيق> ما الذي يحدث؟ <تصفيق> إنهم يتحدثون الإسبانية لا أفهم كلمة مما يحدث ثم أشارت مضيفة الطيران إلي من؟ تلك أخذني شرطي وسحبني من شعري ومن قميصي وعملني كأنني قاتلة هيا هيا هيا هيا تحركي هيا في صندوق. ضعوها في صندوق السيارة اجلسي اجلسي هيا هيا هيا هذا حقا يا إلهي جعلني أشعر كأن عالمي كله تداعى أخذوني إلى غرفة تحقيق في مؤخرة المطار فتح مدير المطار الحقيبة الأولى أبعد الملابس ونظر ورأى عبوات غسول الشعر لا تبدو مثيرة للشك جدا أظن أنني ربما سأنجو بفعلتي وبعد ذلك فتح الحقيبة الثانية وعلى الفور ترى ذلك السائل في كل أرجاء الحقيبة وكان الغشاء المطاطي ظاهرا هناك إنها ممنوعات ونظرت إليه في حالة صدمة وقلت لا غسول الشعر غسول الشعر غسول الشعر؟ <تصفيق> تعتقد أننا سنصدقها إنها ممنوعات وعرفت أن الصدق لن يكون السياسة الأفضل الآن لذا قلت له التقيت بشخص في بوليفيا أعطاني الممنوعات وأخذ جواز سفري بحيث أتصدق هذا؟ لا أستطيع العودة إلى الوطن ما لم أخذ الممنوعات إلى جنوب أفريقيا وكان هذا هراء تماما انظر لهذا تمت شيء غير منطقي هذه كمية كبيرة لا أستطيع أن أصدق عيني ستة عشر كيلوغراما؟ قال مني إنني سأحضر ستة كيلوغرامات لهذا سجنني كريس في الغرفة لم يكن يريدني أن أرى كم كيلوغراما كان يضع في حقيبتي خذوها من هنا هيا هيا كنت في ورطة كبيرة لأن أمريكا الجنوبية هي مركز هذه الممنوعات إنها جريمة كبيرة وفكرت لم يقيدوني الباب غير مقفل هؤلاء الرجال كبار في السن أستطيع الهرب منهم قلت لنفسي سأفتح هذا الباب وسأهرب لأنجو بحياتي لأنني إن لم أفعل هذا الآن سيتم سجني لوقت طويلا جدا ما بك يا رجل دعك منه هيا فلنتحرك إما الآن أو أبدا كنت أركض وأركض وأركض لنجات بحياتي رحلت لم يمسك بي أحد وفجأة وقعت في تلك اللحظة فقدت حريتي أخذوني إلى سجن النساء في كوتشا بامبا دمدمت أحد الرقباء شيئا ما بالإسبانية. انزعي ملابسك. ماذا؟ انزعي ملابسك. انزعي الملابس. كانت تقول انزعي ملابسك. انزعيها. وكانت تشير إلي كي أنزع ملابس داخلية وقلت، ماذا؟ انزعي ملابسك، انزعيها، هيا لم أقف أمام أحد عارية من قبل أنت تبكين؟ كل هذه المشاعر كانت تتراكم ووصلت إلى مرحلة حيث كنت سأنهار لن أنسى اليوم الذي دخلت فيه ذلك السجن أمامي كان هناك فناء كبير وكانت هناك الكثير من السجينات ونظرت إلى الأعلى في أعلى السطح رأيت صرطة من الرجال يحملون أسلحة كبيرة يجبون المكان لم يكن أي شخص يرتدي زيان موحدا هذا ليس ما تراه في الأفلام كان بوسعي رؤية كل تلك النساء تحضقن بي وشعرت بعدم ارتياح شديد وضعوني في غرفة كبيرة فيها خمسون امرأة كل واحدة فوق الأخرى لأنه لم تكن هناك مساحة لينا؟ كانت هناك سجينة بدت كأنها واحدة من تلك النساء المسؤولات عن المكان واحدة من تلك النساء اللواتي تملكن سلطة كبيرة في السجن وخفت منها إلى هناك بس. اذهبي أعطيها ملابس من يدير هذا المكان؟ السجينات؟ حينها شعرت بخوف شديد لأنني لا أعرف ما الذي يمكن لأي من هؤلاء النساء أن تفعل كنت أشعر بعيني تدمعان والدموع كانت تقف في حلقي لا أصدق أنني في سجن حقيقي جنوب أمريكي في اليوم التالي ذهبت لأستحم عندما دخلت الحمامة كانت تفوح منه رائحة البول وكان كل شيء قديرا جدا كنت أستحم وأفكر بالورطة التي أنا فيها وفجأة بالكاد استطعت التنفس واستطعت شعور بنفسي أفقد الأكسوجين تمكنت من استنشاق بعض الهواء لكنني تذكرت حينها الشفرة فأخذتها ولوحت بها ثم استدارت ببساطة وخرجت عرفت أن علي الاتصال بالوطن لم يكن أبي يعرف أين أنا وما الذي أقحمت نفسي به لكنني لم أرغب بالاتصال به لأنني في النهاية ارتكبت الخطأ نفسه الذي ارتكبته أمي لم تكن موجودة أثناء نشأتي لأنها كانت في سجن في تشيلي بتهمتي تهريب الممنوعات لطالما قلت لأبي عندما كنت أصغر أبي لا تقلق لن أكون مثل أمي لكن نتائج كانت عكسية انظروا أين أنا مرحبا كنت أحاول جهيدة ألا أبكي قلت أبي أنا سيمون سيمون؟ إنها الثانية فجرا أين أنت؟ أنا أنا أنا في السجن ماذا؟ سأتي إليك لا لا لا تستطيع أنا في بوليفيا إن كان هناك شخص لم أكن أرغب أن أخيب أمله، فهو والدي. أنا آسفة جدا يا أبي، لقد أخفقت. ماذا فعلت سيمون؟ أغلقي، انتهى الوقت. هيا. يجب أن أنهي المكالمة يا أبي. حينها استوعبت الأمر أخيراً أنا في السجن وهذا أمر واقعي لم أستطع تصديق الموقف الذي كنت فيه حقاً مرت عدة أيام ولم أعد أشعر أن العيون مصوبة إلي لا مشكلة لا تقلقي لا تقلقي شعرك جميل ربما لأنني جرحتها اعتقد الناس أنني قوية وصلبة كان مجتمعا من النساء وشعرت أنه تم قبولي مع الوقت بدأت أدرك أن هذا ليس سجنا عادياً إن أردت استخدام المرحاض عليك أن تدفع إن أردت أن تأكله يجب أن تشتري طعامك كل ما تفعله عليك أن تدفع ثمنه لذا حصلت على عمل في المخبز وعرفت أن أحد أصعب الأمور في كوني أجنبية هو أنني لا أجيد اللغة لذا بدأت أتعلم اللغة بأقصى سرعة لدي كانت كثير من النساء داخل السجن بتهمة تهريب الممنوعات مثله لم يستطع بالمجيء لرؤيتي أنا أحبك لكنني كنت أتصل به كثيرا لأحاول إصلاح ما حطمته أنا ومن المفاجئ أنه لم يكن هناك مكان أفضل للقيام بهذا من السجن كانت قد مرأت أشهر ولم يصدر الحكم بحقي نادتني السجينة التي تشغل مكبر الصوت وقالت ما معناه سيمون لديك زائر؟ وقلت حسنا لم أكن أعرف من كان لكن كان هناك رجل بانتظاري مرحبا سيمون، أنا جوزيف أهلاً تفضلي أنا محام أمريكي هنا في بوليفيا وسمعت بقضيتك وأردت أن أسعيدك لماذا أنا؟ سيمون، يمكن أن تواجهي 28 سنة في السجن شعرت بقلبي يغوص هذا يعني أن حياتي كلها انتهت لدي فكرة لمساعدتك للخروج بسرعة تدعى اندولتو أخبرني أنه قانون يحاولون إعادته للسجناء الذين دخلوا السجن بتهمة تهريب الممنوعات وذلك بسبب الاحتشاد الشديد في سجون في بوليفيا ماذا؟ بعبارة أخرى إنه عفو رئاسي لكن كان الشرط أنه علي أن أوقع على ثماني سنوات الآن بالنسبة إلي كان علي أن أفكر بالخيارات كان بوسعي أخذ قضيتي إلى المحكمة أو أن أوقع هذه الورقة ولا أحاكم على أمل أن الإندولتو سينفذ وأستطيع الخروج حرة شعرت بغثيان في معدتي فما أدراني أنا مراهقة لا أعرف حقوقي قررت أن أخاطر وأوقع على ثماني سنوات سيمون بالتوفيق كنت متحمسة الآن لأنني منحت أملاً أخيراً ما الأمر؟ اندولتو اندولتو؟ لم يعد موجودا. اندولتو اختفى وقالوا سيمون الاندولتو لم يعد موجودا. يا لك من ساذجة شعرت أنني غبية جدا. لا يمكنني أن أنجو داخل السجن لثمان سنوات كاملة. <تصفيق> كل شهر كان لدي أمل أن ينفذ اليندولتو، لكن هذا لم يحدث. كان علي أن أواجه ثمان سنوات أخرى بعيدا عن الوطن وعن أبي. كان لدي الكثير جدا من الوقت لأفكر بالماضي مجددا. تعلمين أن كيذراع اليمنى صحيح؟ أجل بالطبع. لقد استغلني ماني. استغلني كي أذهب. وأحضر 16 كيلو من الممنوعات جعلني هذا أكرهه كثيراً وجعلني غضبة من نفسي لأنني وثقت به تسألت إن كان أنتونيو وكريس يعرفان أنه من المفترض أن أهرب ممنوعات هذه الفتاة من جنوب أفريقيا مرحباً لكننا لن نعرف أبداً بالنسبة إلى عمري كنت فتاة ذكية لكن كان بوسعي أن أكون أكثر ذكاء كان يجب أن أتخلى عن الممنوعات وأعود إلى الوطن كان يجب أن أعتذر لوالدي لكن كان علي تحمل مسؤولية ما فعلته كان هذا ذنبي أعتاد على حقيقة أن هذا المكان سيكون منزلي لوقت طويل. وفجأة استطعت سماع الكثير من النساء في السجن تصرخن. وقلت ما الذي يحدث هنا؟ قلت ماذا؟ ما الذي يحدث؟ الاندولتو سيعود حقا؟ أجل يعلن رئيس بوليفيا أن الاندولتو قد عاد إلى النظام حقا؟ أجل اتصلت بأبي وقلت أبي خمن ماذا؟ وقال ماذا؟ هل أنت بخير؟ قلت سأخرج سأخرج أخيرا أتى يوم إطلاقي سراحي وكنا جميعا ننتظر بترقب أن ينادوا أسماءنا ثم سمعته أخيرا وأخيرا أتت هذه اللحظة أنا امرأة حرة مبارك لك، مبارك عبرت شارعا لسرعة فورا حياتي، حريتي قد أعيدت إلي ثانية استنشقت الهواء الطلق هواء الحرية هواء حياة جديدة كان كل شيء جميلاً منذ أن عدت إلى الوطن غيرت حياتي بالكامل أنهيت دراستي وحصلت على وظيفة قانونية فعلية أعدت بناء علاقتي مع أبي وأنا سعيدة جدا لأنه أصبح جزءا من حياتي ثانية عائلتي أبي هؤلاء هم الأشخاص الوحيدون الذين سيهمونني وسأبقى بعيدة عن الأشخاص الذين يسئون إلي كنت ضائعة ومضللة ذهبت إلى بوليفيا أعتقدت أنني أعرف كل شيء لكنني كنت طفلة وعدت إلى الوطن إمرأة